مكرمون، فما للذين كفروا بل كمُهضعين، عن اليمين وعن الشمال عزين، أيطمع كل مرء منهم أن كل أمرٍ منهم أي يدخل جنة نعيم، كلا.